الذي خلقك الذي خلقك فسواك فعدلك في أيصور كلا بلت كذبون بالدين الدين وان عليكم لحافظين كراما كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدرك ما يوم ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس أمر يوم إذن لله صدق الله العظيم.